فيسجدون له طويلا ثم يقال ارفعوا رؤوسكم فقد جعلنا عدتكم فداءكم من النار وله شواهد من وجوه اخر كما سياتي وقال البزار حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حتى إن احدهم لا يلتفت فيكشف عن ساق فيقعون سجودا وترجع اصلاب المنافقين حتى تكون عظما كانها صياط البقر ثم قال لا نعلم حدث به عن الأعمش إلا أبا, إلا, أبا إلا أبا عوانه قلت وسيأتي له شاهد من وجوه أخر من وجه آخر لا أبا عوانه كيف أبا عوانه كيف شغل لا أبا عوانه استثناء ذلك بعد لا نعلم حدث به إلا أبا ولا أبو قال لا نعلم حدث به عن الأعمش إلا أبا عوانه قلت وسيأتي له شاهد من وجه آخر نحول نحو لا, لا, لا, لا نعلم وذكر في حديث الصور إن الله ينادي العباد يوم القيامة فيقول إني قد, أص... إني قد أنصدت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أرى أعمالكم واسمع أقوالكم فأنصتوا لي فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وروى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أنه اشترى راحلة وسار إلى عبد الله بن انيس شهرا ليسمع منه حديثا بلغه عنه فلما سأله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد حفاتا عراتا غرلا بهما قلنا وما بهما قال ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ولا أقصه منه. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة لأحد من أهل النار من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمه قال قلنا وكيف وإن وإنا إنما نأت الله بهما. قال بالحسنات والسيئات. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي الطويل يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين حديث نيس هذا رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه ولكنه نعلق رواه في ثلاثة أماكن من الصحيح غير أنه بدون سند ثم رواه في كتابه خلق فالعباد بالسند المتصل وهو صحيح وفيه إثبات الصوت لله جل وعلا والنداء فإنه يقول فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فهو هذا خاص به لهذا لما ذكره البخاري قال صوت الله ليس كصوت العباد هو خاص به تعالى وتقدس وفيه إثبات الكلام كونه يتكلم جل وعلا وهذا كثير جدا والذي ينكر كلام الله جل وعلا يلزمه أن ينكر رساله الرسل والشرع الشرع وغير ذلك وهو يتكلم كما أخبرنا جل وعلا حقيقة بكلام يسمع يسمعه من يشاء من عباده يسمعه من يشاء من عبادها أما حديث الذي رواه بن ماجه قال إنها انه يؤذن لهذه الأمة أو لأمة محمد بالسجود يوم القيامة ليس محل للتكليف ومحل العبادة ولكن قد مثلا يمتحنون في بعض الأشياء كما أن الذي يلقى في قبره يدفن في قبره يمتحن ويسأل أسئلة وكذلك يوم القيامة قد يقع بعض الامتحان والأمة إذا أطلقت يقصد بها أمة الإجابة وإلا فكل من في الأرض هم أمة لمحمد صلى الله عليه وسلم من الجن والإنس واليهود والنصارى وغيرهم فالذي لا يستجيب له هو من حطب جهنم كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار فعلق الأمر بالسماع بسماعي أن الله أرسله لأن الله جل وعلا أعطى العباد عقولا وأفكارا ومكنهم من التعلم فإذا سمعوا أن الله رسول وجب عليه من يبحث عن الرسالة عن ما أرسل به لأن الرسالة إليهم وقد تناقلتها الأمة ان الصحابة الذين صحبوه ما تركوا شيئا مما سمعوه أو رأوه منه إلا ووعوه ونقلوه ثم تناقلته الأمة عنهم جيلا بعد جيل وسجلا في الكتب فكل دعوته وقوله أقواله محفوظة بحفظ الله جل وعلا مع أن القرآن يكفي في هذا الله تولى حفظه ولهذا جعله نذيرا للعالمين وجعله نذيرا لمن بلغه لأنذركم به ومن بلغ يعني من بلغه القرآن وقد قامت عليه الحجة وعليه أن يفهم خطاب الله لأن الله يخاطب العباد كل واحد بعينه كأن الخطاب إليه يجب أن يتفهم عن ربه جل وعلا ويعقل فإن لم يفعل فمع ذلك أنه اوتي من قبل نفسه يعني هو الذي فرط إنه أعطي فهما ويعطي آيات ويعطي مقدرة على ذلك ولا يكلف إلا بما يفهم ويستطيع ولكن إذا ترك الشيء الذي يستطيعه فهو آتم ومعاقد وقد قال الله تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس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 يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وثبت في الصحيحين ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل قرآن كله في هذا كله في جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين وما أعد لهم وما فعل بمن كذب بالرسل وبالذين استجابوا لهم وفي في ايضا اوصاف الله جل وعلا والسامي وما يجب له فهذه مجالات القرآن ولهذا قل أن تجد آيات إلا وفيها ذكر الجنة وذكر النار أو ذكر النار ثم ذكر الجنة إذا جاء ذكر النار جاء بعده ذكر الجنة وإذا جاء ذكر الجنه يجيء بعده النار إلا أن يكون القصص مثل قصة يوسف فسورة يوسف لم يتذكر فيها لا الجنة ولا في النار نعم 111 مئة آية ولكن لأنها القصص قصة وإلا غالب الايات ولا سيما السور المكتية. فإن فيها الآيات وفيها ذكر الجزاء وفيها ذكر ما فعلى جل وعلا بمن كذب الرسل وما أعد لهم فعلى كل حال القرآن جعله الله مهيمنا على الكتب السابقة وجعله شرعة ومنهاجا لكل من يأتي ليوم يوم القيامة وإنما على الإنسان أن يتفهم ذلك ويعمل به حتى ينجو وإلا سوف يسأله الله جل وعلا كل عبد سيسأل ألم يبلغك الرسول لن يأتيك الكتاب فلا حجة لأحد فيها ولهذا أخبر أنه لا حجة للناس بعد إرسال الرسول والرسول رسولنا صلى الله عليه وسلم وخاتمهم فلهذا أرسل عامة كافة للناس كلهم وجعل ما أنزل عليه آيات بينات تولى الله حفظه حتى تبقى الحج قائمة على العباد إلى يوم القيامة نعم وقد عقد البخاري رحمه الله بابا في ذلك فقال في باب التوحيد من صحيحه باب كلام الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ثم أورد فيه حديث انس في الشفاعة بتمامه حديثة. ثم أورد فيه حديث أنس في الشفاعة بتمامه وحديثا عدي ما منكم أورد حديث كثيرة فيها ليس حديث أنس وحديث الشفاعة وعدد الأبواب فيه الكلام مع الأنبياء والكلام مع الملائكة والكلام مع المؤمنين كلها ذكرها البخاري في هذا وقبل هذا ذكر كلام الله جل وعلا يعني مثل القرآن والتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب وبعد ذلك ذكر كلامه مع يوم القيامة مع الأنبياء ومقصوده بهذا أن الله يتكلم في الماضي ويتكلم في الحال ويتكلم في المستقبل فكلامه يتعلق بمشيئته جل وعلا إذا شاء يتكلم تكلم فهو على كل شيء قدير والكلام صفة كمال وفقده صفة نقص والله جل وعلا له الكمال المطلق وهو الذي يهب الكمال لمن يشاء وواهب الكمال أولى به تعالى وتقدس فالذين ينكرون كلام الله ينكرون الأمور الواضحة الجلية من رسالة الرسل كلهم فهم ينكرون أمر تفقت عليه الرسل وأتباعهم وكذلك دلت عليه العقول ودلت عليه الفطر والواقع لا حجة لمن أنكر كلام الله جل وعلا إلا وساوس يقذفها الشيطان في نفوسهم ليس لهم فيها متعلق نعم قال ثم أورد فيه حديث انس في الشفاعة مرفوع وحديث عدي ما منكم من أحد إلا فيكلمه ربه الحديث وحديث ابن عمر في النجوى ونحن نورد في هذه الترجمة أحاديث أخر مناسبة لهذا الباب طيب مناسبة لهذا الباب وقد قال الله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب وقال تعالى فلنسالن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون وقال تعالى فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون وقال ابن ابي الدنيا حتى ف... الذين ينكرون الكلام يقول هذه ليست صريحة انما جاءت يعني ضمائر الجمع وظماير الجمع يجوز أن تكون الملائكة التي تتلم فيها وهذا من الفتن التي يعني يبتل بها من قلبه فيه زيق كما قال الله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله فالله يبتلي الإنسان يعني يقبل ما يخبر به أنا مع رسلي أو أنه يرده لأنه يخالف ما يعتقده فيكون في ذلك فقد ارتكب جرما فعاقبه الله عليه والامور التي تأتي مجملة جاء تفصيلها لأنه ما يأتي شيء مجمل في كتاب الله او في أحاديث رسوله إلا ويأتي مفصلا في مكان آخر فيجب أن يرجع المجمل للمفصل حتى يزول الإشكال الذي قد يدهوه من في قلبه زيف. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا حمزة بن العباس قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال انبانا بن المبارك قال انبانا رشدين بن سعد قال أخبرني ابن أنعم المعافري عن حبان ابن أبي جبلة يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جمع الله عباده يوم القيامة كان أول من يدعى إسرافيل فيقول له ربه ما فعلت في عهدي هل بلغت عهدي فيقول نعم يا رب قد بلغته جبريل فيدعى جبريل فيقال له هل بلغك إسرافيل عهدي فيقول نعم قد بلغني فيخلى عن إسرافيل ويقال لجبريل هل بلغت عهدي فيقول نعم قد بلغت الرسل فيدعى الرسل فيقول لهم هل بلغكم جبريل عهدي فيقولون نعم فيخلى عن جبريل ويقال للرسل ما فعلتم بعهدي فيقولون بلغنا أممنا فتدعى الامم فيقال لهم هل, بلغك هل بلغكم الرسل عهدي فمنهم المكذب ومنهم المصدق فيقول الرسل إن لنا عليهم شهداء يشهدون لنا أن قد بلغنا عهدك فيقول من يشهد لكم فيقولون امه أحمد صلى الله عليه وسلم فيقول أتشهدون أن رسلي هؤلاء قد بلغوا عهدي إلى من ارسلوا إليه فيقولون نعم نعم رب شهدنا أن قد بلغوا فتقول تلك الأمم كيف يشهد علينا من لم يدركنا فيقول لهم الرب تعالى كيف تشهدون على من لم تدركوا فيقولون ربنا بعثت إلينا رسولا وأنزلت إلينا عهدك وكتابك وقصصت علينا فيه أنهم قد بلغوا فشهدنا بما عهدت إلينا فيقول الرب صدقوا فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال ابن أنعم فبلغني أن امه محمد تشهد إلا من كان في قلبه جنة على أخيه حنة على أخيه يعني الشهادة هذه بشهادة الرسول شهادة الكتاب الذي وقوله جعلناكم امه وسطة يعني عدول وخيار فالوسط هما الخيار والعدول فهذه الأمة هي أفضل الأمم ومعلوم الذي يشهد المؤمنون الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وجاء هذا عاما كما في هذا الحديث وجاء خاصا في قوم نوح إن الله جل وعلا يسأله هل بلغت الرسالة فيقول نعم يرسل قومه فيقولون ما جاءنا من نذير والبشير يقول الله جل وعلا لنوح ومن يشهد لك يقول محمد وأمته يتابعكم فتشهدون فيقول مثل ما مضى كيف تشهدون علينا ونحن أول الأمم وأنتم آخر الأمم فيقولون كما سمعنا جاءنا رسولنا بكتاب الله وامنا به وصدقناه ونشهد ونحن نشهد به كما أخبرنا الله جل وعلا به هو شهاده صحيحة الله جل وعلا يقول يوم يجمع يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم يعني ماذا أجبتم ما قال هل بلغتم يقول ماذا أجبت يعني لماذا لم تجابوا ولهذا قال كان جوابهم لا علم لنا إنك أنت ألم الغيوب يعني لأن العمر بيد الله جل وعلا فالمقصود أن السؤال لا بد أن يقع، يسأل الرسول ويسأل المرسل إليه، فوربك ربك لنسألن الذين أرسل إليهم أو قبل، ولنسألن المرسلين، ولنقصن عليهم بعلم، يعني أمورهم كلها سوف يقصها الله جل وعلا عليهم ويخبرهم بها كل أعماله. ولهذا قال في ايه اخرى قل لنسالنهم اجمعين وربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون من اعمالهم يسالون عنه فيقول السلف كلمتان يسال عنهما الاولون والاخرون السائل هو الله يقول ماذا اجبتم المرسلين يعني ماذا علت ابدتم بما اعجبتم المرسلين فلا بد من الاسئله ويجب ان تكون الجواء الاجوبه صحيحه والا لا بد من العذاب والله جل وعلا سوف يجمع الناس كلهم من اولهم الى اخرهم وكذلك الجن ثم يسألهم ويخبرهم بأعمالهم وأفعالهم ثم يجازيهم على ذلك وكل ذلك حتى يتبين أنهم هم الذين ظلموا أنفسهم وأن الله حكم عدل كل واحد سوف يعذر من نفسه ويعلم أنه حكم عليه بما يستحقه وأنه لا يصلح إلا لهذا الحكم يعلمون ذلك تماما أهل النار وأهل الجنة وهذا هو المقصود بالأسئلة وإقامة الحجج ونصبها عليهم حتى يعلموا أن الله حكم عدل وأن الله لم يظلمهم وأن هذا الذي جوزوا به هو الذي يستحقونه هذا قال جل وعلا في لما ذكر القضاء بين الخلق كلهم الملائكه والرسل ومن ارسل اليهم قد بدا بالملائكه وجيء بالملائكه شهد وقضى بينهم بالحق هم لا يظلمون ثم قال في اخره الكلام ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقول قضي بينهم بالحق ما هو الملائكة فقط كل الذين تقدم ذكرهم قضيا بينهم بالحق الذي هو العدل وقيل أيضا هذا يدخل فيه كل من تقدم كلهم قالوا هذا القول الحمد لله رب العالمين على حكمه وقضائه فإنه الحكم الأد نعم ذكر كلام رب تعالى مع آدم عليه السلام قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة آدم فيقال هذا أبوكم آدم فيقول يا ربي لبيك وسعديك فيقول له ربنا تعالى أخرج نصيب جهنم من ذريتك فيقول يا رب وكم فيقول من كل مئة تسعة وتسعين فقلنا يا رسول الله أرأيت إذ أخذ منا من كل مئة تسعة وتسعين فماذا يبقى منا الذي في الصحيح من كل ألف تسعة وتسعة تسعمائة وتسعة وتسعين. فهذا أقل بكثير من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون يعني ألف منه إلا واحد فقط أما إذا قال من كل مئة فيكون ألف منه عشرة فهذا في صحيح البخاري قال فقلنا يا رسول الله رأيت إذ أخذ منا من كل مئة تسعة وتسعين فماذا يبقى منا؟ قال إن أمتي في الأمم كشعرة البيضاء في الثور الأسود. ورواه البخاري عن إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان بن بلال عن ثور بن عن ثور بن زيد الديالي عن ثالم بن عن ثالم أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة آدم فتتراء ذريته فيقال هذا أبوكم آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج بعث جهنم من ذريتك وذكر تمامه كما تقدم وقال الإمام أحمد حدثنا وفيه من كل ألف تسعمائة وتسعة ليس كما في فقولوا يا آدم أخرج باعث النار ذكره البخاري في تفسير قوله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم منا زلزله الساعة شيء عظيم فذكر هذا الحبيب نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا آدم قم فابعث بعث النار فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك يا ربي وما بعث النار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعه وتسعين قال فيومئذ يشيب المولود وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد قال فيقولون اينا ذلك الواحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعمائة وتسعة وتسعون مية جوج ومأجوج ومنكم واحد قال فقال الناس الله أكبر آه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة والله إني لارجو أن تكونوا نصف أهل الجنة قال فكبر الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض ورواه البخاري عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش به ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به وأخرجاه من طرق أخر عن الأعمش به هذا يدل على أمرين يعني يدل على ولكن أولا أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم هذا صريح واضح لأنه قال منكم واحد من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون فهذا قول الجبار جل وعلا له اخرج بعث النار من ذريتك فإذن يعجوج ماجوج من ذريتي آدم لا كما يقول بعض الناس الذين تكلمون بالامور الغريبة والامور التي لا تتبع الثاني أن هذا يدل على أن يعجوج ماجوج هم الكفار وليس هناك جوج ومجود مخفون في الأرض لا أحد يعلمهم كما يقوله من يقوله بل هم هؤلاء الذين يعيشون مع الناس غير أنهم الكفار لأن الكفار هم الذين يدخلون النار وهم بعثوا النار الذين يوصلون إليها الأمر الثالث أن الإيمان مؤمن بالنسبة لبقية الناس قليل قله قليلون جدا يعني واحد بالالف والبقيه كلهم من النار وهذا يشمل الامم السابقه وهذه الامه كلهم داخلون في هذا ومعلوم ان الامم السابقه كثيره فقد جاء في الحديث ان هذه الامه توفي سبعين امه ان سبعون امه سبقتها السابقة ذكر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بالحديث الذي في الصحيحين يقول عرضت علي الأمم يعني عرضت عليه كهيئتها يوم تأتي يوم القيامة فرأيت النبي ومعه الرهط الرهط هم العدد من الثلاثة إلى العشرة فقط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه واحد هذا من العجب يرسل نبي إلى أمة ولا يتبعه ولا واحد وقد ذكر الله جل وعلا لوط عليه السلام انه أرسل إلى قومه فلم يؤمن به رجل واحد خرج من بينهم ليس معه إلا بناته حتى زوجته كفرت به وكذلك إبراهيم أرسله الله إلى قومه فما آمن به إلا رجل واحد وهو لوط كما قال جل وعلا آمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي وهذا معناه أن أكثر بني آدم لم يستجيبوا للرسل ولم يؤمنوا به فهم كفروا كما قص الله جل وعلا علينا قصصهم قصص الذين قصهم عليه وفي أمم لم يقص علينا قصصهم وذكرهم لم تذكر لنا كما قال الله جل وعلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ولما ذكر عاد وثمود قال وقرونا بعد ذلك كثيرة لا يعلمها, إلا الله هم لا يعلمها إلا الله فلهذا كل مسعود كذب المؤرخون لأن المؤرخين يذكرون التاريخ من نزول آدم ويسردون ذلك وفيه يعني يغنهم كذا وهنا يقول جل وعلا لا يعلمهم إلا الله لكثرتهم وما قالوا وما قيل لهم وكفرهم وكلهم يتابع بعضهم بعضا في الكفر فيقولون وجدنا آباءنا على شيء لا نتركه ويردون على الرسل دعوتهم فالشيطان دعاهم فاستجابوا له والرسل دعتهم فامتنعوا من الإجابة وكفروا به. نعم وفي صحيح البخاري عن بندار عن غندر عن شعبة عن أبي إتحاب عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة من أدم فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فقلنا نعم فقال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعره البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعره السوداء في جلد الثور الأحمر كلام الرب تعالى مع نوح عليه السلام وسؤاله إياه عن البلاغ